خلاصة تفسيري نامي خلاصة تفسيري نامي دان راوي غورزاني كورد ما مصامل عبد مدرس ما في کوپی کردن و پخش کردن امبر هما پارز راو بناوان دي را قياندن ارا خلاصة تفسيري نامي ابو هريرة رضا و رحمتي خواهي لسربي دلي جاريك پیغنبری خدا صلاة و سلامي خواهي لسربي لشکيره کی غوري نرد بو شوهنك يكا يكا داوالي دكردن كا چند دي قرآن لبرا بيخوينه جهر بياوك چند دي قرآن لبربو ديخويند تاسرها تسر بياوك كلا هموين جهي التربو فرموي بياي أي فيسر توتشيد لبرا وتي او او سورتي بقريش فرموی ادي سورتي بقرد لبرا وتي بلع لبرما فرموی دبرو تو فرمان ديانيد بياويل خاندانا كانيان وتي أي بيغنبري خدا. من بوية سورتي بقار فیر نبوم ترسام نبادا بباشي سپرشتي اوم بوانا كريه في غنبر صلاتو سلامي خويلة سبه فرموي قرآن فیر ببن هم خوطان بي خينو هم بخلقي ترشی بخوينن چون کا او کسي کا فیری قرآن دبو دي و ارشي بجا دهنه و كان باني برلميسي كوهاية بوانا خوشكي دمار بدمار بهمو لايك فلان او كسي كفيري دبيو لبري دكاو دخويو قرآنك سنجي دايا اوهو كهنباني فرلمسكي دمدوراو وحايا لا أبو هريرا وارزا ورحمتي خويل السربية جرى وتواكب يغنبر صلاة سلامي خويل السربية فرمويته ما لا كانتا شيطان هل دي مالي علي سورتي بقري تيدا دخلون ديتو. بسم الله الرحمن الرحيم بنابری خوای مهربان و باخشندی نعمتی کور و بچوک. الف ل ميم رمزك لبيني خداو پیغمبری خدادا دا. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقين. او قرآن هاتوب پیغمبر جمانیلا لودا كلاي خدا و هاتو ويشار أترسن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الصلاه و مما رزقناهم ينفقون كباوريان بخداو بروج قيامتهاو نوشا كانيان براس ترواني و لو رزق روزي بيمانداون لري خوايا صرفيا ولذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اواني باوريان هي بوكتي بين الرا وتخوار بوتوك قرانو بوكتي بانشن الرا وتخوار لبياشتودا بوبي غمبركانو باید ساغ و توابیان بروج دوایی های کروج قیامت. آلاءک علاه دم من ربهم و آلاءک هم المفلحون. آواند دستیان گیر بولو شهر زایی خوابیداونو. آواند کلاس زای رج قیامت ان الذين كفروا ثواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون بيجمان اواني باوريان بخوا وبيغمبري خوانيا يكسان لايان بيان ترسيني يان نان ترسيني امنا هنن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم خواب بغضب خواي مورينا وبسر دلو بسر جوشكاكانيان داو بسر چاويان وبردي عنات هيا لقيامتي جدا سزايشي هيا ومن الناس من يقول آمَنَّا بالله وباليوم الْآخِرِ وما هم بمؤمنين. لبني آدم كافر كان هوهن بزمان ألين إيمان ما نهي بخداو بروج قيامة يخادعون الله والذين آمَنُوا وما يخدعون إلا أَنفُسَهُمْ وما يشعرون. أو نفيراكن <تصفيق> لك الخواياو، لك الخاون إيمانك بلام لرأس تدا، فيلك ين خويان وسرخو في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أمانا لدليانا نخوشي دوروهي هايو خدايش نخوشي كيزياتر كردون أمانا بهيدرو نفاق دوروهي و سزاينا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أم جورب بن يادمان أجربيان بلندو ريم مكنو أجاوم منينو كافر كان برمكن مكن كانو كانوا مبنى هو إخراج كاري لسرزبي العنقسي وها تشون لقل يما أكريت يما كارو كردو مانتن كردنو ناو بين خوش کردنا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أي مسلمانين لیان. ليان براستي أمان اخويان بدكارنو آجا وانينو بلام شعوريان نيو نازان بدكاري چيو خرابيان لياكورا و بچاكو سريان ليا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 اگر پیان بلن ورن ایوش وك او خلقی ایمان هنا هناآو ایمان به هنن، آن ایمچون وک او سفیهان ایمانه هنین، آگ دربن، آو نخوان سفیهن بلام بخوان نازانن، ک سفیهو نزانو عقل سوکن. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أَوْ دُرْوَانَكَ بِمُسْلِمَانَ كَانَ أَغَنَّى لَن يَمَا إِيمَانُ مَنْ هُنَا وَمُسْلِمَانِ كَيْشْرُونَ وَبُلَيْ شَيْطَانَ كَانَ ألا إما لقال إيوينو إما هرقال تأكين بمسلمان كان. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لراستيدا خدا قال بوانكاتو دريجا أدابو حاليانو بهي أوريجات شوتو كجرتيان تبر لو جمرة هي عنده أن <تصفيق> أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين <تصفيق> وانا كسان اكن قمره يو سرلش يوابيان بشارزا يو كريو ما ملكيان هج قازان جي نايكاتو وو ناي كاتو شارزا نبون مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون حال أنبن يادم دوروانا کل سرتاو بهات نی پیغمبر دم به مجذبونو لپاشان دا پشیمان بونو او سودیان له بیا پیغمبر بر ور نگرتو بدامشته علیانو بدالشته کیترن وق حالی کسی کبیه به آجر بکات و بارونا کی دورو بریو که آجر ک کرایو دورو بری رونا کرد وا خوای روناکی رونا لا لب باله یکی و هادا چیان چاو چاو نبینه. صم بكم عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يان <تصفيق> ترسل ارزو خو حشردانی بسودیان دا بدي من پوشا کی ایمانیان لبرکردو او لناخی ضلیان و کافرنو دیوی دروی خویان بفروفی الرزان دوتو لترسی کشتنو تو شیزیان بون حالیان وک حالی آوانیا لجرباران و رهیلی کی تاریکونو تکی بر لتریش قو برزکیابنو لناخویی دنگی ها و لتریش چخماخی ها و برزک پنجب خنگیانو لمرگو لناو چون بترسن <سأة> <سأة> <أسأة> <سأة> <تسأة> يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضا لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن الله على كل شيء قدير. أوانالكات أم ليزمي بارانو هورهلا يدا لوانه هوربروس كأب برو كريان برونا ككات ومليرجا أجرنو ترونو كلي تاري كردن لشوني خوانادم النوى نازن. اگر خواه میلی لیب ببی بر و کوهورت ریش قش به کار خیری چاو جوان اباتوا تو بگمان خواه دستی بسر هموش تجداد رواتو توانایی. آیا ایهان ثعبود ربکم ال ذی خلق کم والذین نمی قبر کم لعل کم تتقون. ای زادکان. باندهي پروردگاري خوتان بکن، او پروردگاري ايوو خلقی پیش ايوشی دروس کردوا بلکو خوتان لآزار بپاريزن الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون او پرورتكاري زبيبو کردون برايخو آسماني بو کردون بخيوت بسر سر تانوا يان ببالخانو لآسمانو آبي باراندوا بسر تاناو بو آوا برو بومو روزي بو حَوَّشَن بُخْوَادَ مَنَن كَذُور بَارِشِ أَذَانَن بِوِنَهَا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اګر دوتلن لراستي او قرانيناردو مان تخوار بو سر بندي خومن ک محمد الله عليه وسلم بوتاري بو تار ادمی زاد یزانن دی اګر وایو تا قصورتي لویني او قرانه بيننو بهکل خدا همو اواني بانكن ک بياري ددري ختان ين اذانن متيتان بدن بيګمان بهمو تنو ناتوانن ويني بينن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعدت لِلْكَافِرِينَ اگر امتان بيناكرا كبير قمان بيشتان ناكري دخوتان لو آگرا بپاريزن كسو تمن يكي آدم زادو أو بتبردانيا لدنيا دادان پرستنو بتماي قازانجن أو آگرا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 ولهم فيها أَزْوَاجٌ مطهرة وهم فيها خالدون. مجدب بواني إيمانيان هنا و ما يحدث عنه في القيامات خاوني باخو باخات وها جوكا بنابيانا عروات كلبري باري أو باغو بهشتان رسقك كان بوبيت بيت اما او خوارد من ييا في الدنيا دا راو خوارد چون کارسگیان لسر ونیه دنیا بوهین ره یا خو معنای آواه هر لبهش ده هر چاریخ وارد نیشان بوئیانن کب وینن لخ وارد منی پیش شو کاتو لتم ولزد ده لیکجیان ام خاون ایمانانه لبهش ده خزانی پاکو و بی خوشیانهیو هیچ تک او خوشیان لتیک ندا تو حتا حتا یا لو بهش ده دمن نوا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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بِقُمَان خُدَا بَا كِلَوَنِّيَ بُوتِيَ عَنْدِنِي يان لميش ولغا ودتري ابكاتنمونه وحالتان بكات جاواني باوريان بخودا و بيغمبري خدا هيا بدل باوريان هيو ازانن او نمونه راستو او باس كد نجوانا لاي خدا وهاتو اوانيش ككافرو بي باورن الين او ابي خدا ما بس تي لم نمونه هنان و تشيبه خدا ب نمونه هنان و زور كس گمراكه كد رقا راس لا ادنو لي عسى اسلام دراجن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 او پيمانئ خدا ل جهاني ارواحا لقلي بستونو بن اردني بيغمبران وكتيبه كانو ببيدانئ هيزي عقلو بدروس كردني او جهان فراوان دوپاتي كردو توا اواني اوي خدا امري كردو برا گرتني ايبرانو بچينا هنن وكسلي رحمو چاكو خوشويستني خدا او بيغمبرو بګيو كردنيانو را گرتني ايينو خير خواهي اواني خرا پاكنو ل ريگاي راست لا ادن يقمان أواني أمحاليان بمالورانو رنج بخساري هردو دنيان كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون إيوالا تحالك داو بچرويك وإنكاري بون خداكا كسور أيجزانا إيوال لمو بيش مادهی که بیکیان بونو، خواهکیانی ببره کردنو، تواییش اتان مرینه، پاش مردنیش زیندو اکاتوا. دیار اوی بتوانه لنبونه و انسان دروست بکا، لپاش نمانیشی چاکتر اتوانه دروستی بکاتوا. انجا پاش او زیندو کردنویا، ابرینه و با بردم خدا با حساب و کتاب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم خدا أو خدايا باش اوي اوي لنبونا ودروسكرد کرد زویشی درس بو بورجیانو ما نو تانو بوایل پنابی قازانجی امرو سبینی و دنیا و قیامت تندا بکاری بینو سودیل و البقرن دعایی روی خواستی کرداد دروس کردنی آسمانو شتاشون برزکانو حوت آسمانی دروس کرد او خدایا هموشد ازانيو او لهمی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 داسی ئەوە بکە کە خوددا فرەرمووی بەفریشتەکان من دەمەوێ لەسەر ڕووی زەوی جێنشینێ بۆ خۆم دروست بکەم کە خاوەنی هێزی زانیاری و ئارەزووی ننفسو و ڕوق قین بێ ئەوانیش کرد جۆرە مەخلوقی و هاات بۆ چییەەکە لەوێ ئاژاوە بنێتەوە خدا لە وەڵامیانە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 فقال أنبئوني بأثماء هؤلاء إن كنتم صادقين جالب روا كخداي قور آدمي حل بجارد بو بجنشين خوي ناوي هموشتا پیوستکاني فر کردو تي قياند پاشوا ويني اوشتاني پیشاني فرشتکان دو پی فرمون آدی اگر راستكن، یهو شایانی جنشینی منن، یان اگر راستكن درس کردنی آدمو آدمیزات کامح حالیان ب، بوشانی خوای کورناشی، نامی امشتنم پیبلن. قالوس بحّانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم کفریش تکان نابیش تکانیان و دامان غتیان خدایا تو پاکو بی خوشیو اما هیچ او نبی کتو فیرت کردوین هر تو خود زاناي به هموشی کو هر خود له مکار که خاون حکمتی تو هر خود چي چیکید. قال يا آدم آبهم با فَلَمَّا آنَ بَقَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ان خواي قبر فرموي آدي آدم ناوي أوشتانيان بيبلو حاليان بك كآدم تيجيان دن خدا فرموي أي بيمنوت من پنامك يكان آسمان وزبي أزانمو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 همو گرج سجدهان بوبرد برد ابلیس نبی. او لفظ مانی ایه خویل آدم با جورت ردان او بو بیکیل کافر بی ایمان کن. وقلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين جاوتمان بآدم، خوته حواي هاوسرت لبهاشتا داني شنو لا هرشوني ارزوتان ليتي برسائي لخوار دمني بهاشت بخونو هرغيز نزيحي او دارجان ما ما كونوا اجرنا استمكارانوا فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين <تصفيق> لوشيانو نازو نعمتي كردن جا اميش بيمنوتن لبهج درچنو داباز نخوار بسر زوی هندقتان دوش مني دبنو زوی آرام قاو شوني جيانتان ابي تاكاتي ديالي كراو فتلقا آدم من ربه كلمات فتاب عليه اننه هو التواب الرحيم ان جا ادم چن کلیمې کی له خدا او ورګرتو کوه تسریقای پشیمان بونه وو له خدای کوره پارایوه اویش نیساو پارانه وو پشیمان بونه و کی پسند کردو لې خوشبو بګومان خدا توبه ورګرو زور مهربانه قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جاوتمن باادم وحواء هموتن لبهش دابص نخوار لباشاندا اجرلاين منورين مويتان بهات هر كسيب بي ربي أورينا ما يبكات لباشر نترس ريان تيكاتو نخفتخون واتبخت ابنه لو لوان ابن كخدا ليان رازيا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ئەوانش کە کافر و ئاەتەکانی ئێمە بە درۆدا ئەنێن و باوەڕیان پێناکەن ئەوانەهاو زخنو برادری ئاگری دۆزەخن و هەتا هەتایە لە سزادا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم وإياي فرهبون. أن جاء خدا قسلا قلب بني إسرائيل دا كاتو بيانله أي بني إسرائيل. ياد يو نعمتان بك نوك رجاندو ما بسرتان دا وك اوي كبيرغنبران ما لخوتان بوناردونو لسزاي فرعونوها ما رزقار ما كردنو قزو بلوري شلاق ما بوناردونو نعمتي زور ما بسرتان رجاند او بيماني لقل من بستان كبم برستن بيهن نجيتا منيش بيمانو بليني خوم بجيبهنم هر لمن بترسن بليني اوان خدا پرستنو و بیو کردنی پیغمبران و بلین خدای کوریش به هشت و جیان پر وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون إيمان بين نوبا وربكان بو قرآني نار دوم تخوار بوسر محمد صلى الله عليه وسلم او قراني تصديقي او كتابان اكات كبو بيغمبراني اي ونراون ايوا يا كم كافر مبن بو قرانا چونك خوشتن خوان كتابن او ايتان من اكله تورات دانو نشان كان محمد با سكن ميان گورنو بمالشي كمو نرخي كنا چيزو وبرتيلو دياري لخلكين خوندواري ما گورن خوتن لسزام بپاريز نو تنها لمن بترسن ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أو آمرش كاري راستياني خدا و جين راون لقال درود لسي ختان تي مكن راستي لخلكي مشارنا كخوشتان سور ازانن كام راستو كمدرويا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أو نيشي مسلمانان فرسكرا وبيكان أو زكاتي لسر أوان فرسكرا وبيدا لقل جماعتيانان كرنوش أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أي زانا كان بني إسرائيل أول جون أمر كان بخلق كرداري چاك بكن كچي خوتان تان لبيرا چه ولاي خوي تورا تخون نوو شت أزانن آيه هوشكناكنا ولا كاري خوتانو عقلنا خنكار لمشتانا دا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بنيوش كردنو خو قرتنو بردباريو لبيرنا كردني نعمتكاني خدا داواي يارمتي ليبكن بو زالبونتان بسر نهامتی و کوسبیجیانتان داو بوجه بجه بونی پیوستی کانتان. چون کنیوشو خو گرتنو شکران بجيری، پختی رو لخوا کردنو لود کهی بندهیا. ام نیوش کردنو خو گریش باری خیگرانو حل گرتنی لوزی شانی همو کزدان نیا. اوانه نبه کبراستی لخواترسن الذين يظنون انهم ملاكوا ربهم وانهم اليه راجعون اواني الدنيا اكن خداي خيانوا لبردم او ده حشر اكرين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي بني إسرائيل يادئو نعمتانا بكنوا كمن بيمداون يادئو بكنوا كقوريين بيدان بسر أهل جهان دا لچرخ پێغمبرانم لێتان هەڵبژارد بۆتان پاتشام بۆ دانان کتێبم بۆ نارن و لە دەستیستەم کار ڕزگارمکرد وَدق لا تجز نَفسد عن نف شيء ئەو يقبل مِدنها شەفاعة وَلا يقذ عدل هوتل ازار روج قیامت به پاریزن ک روجی کی وایا کسودی بو کس نیو فریاینا کبیو کست کایلی ورنا کیربو کس کیترو کس فیدیو بریتیلی ورنا گیره کبه بیت هو رس کاربونی لسزاو یار متی نادرین جا امسخت گیدیا هم بو کافرانا اگرنا به اجماع امه شفاعت تو ککردن بورستگار کردنی مسلمانی تاوان وان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 که چون رزگارم کردن لچنگی دست و فرعون که با سزای نابار سزاین آدانو تعلابیان اکرت با قرکند دا کم نالکتن لدا یک دبو کربوایدن کشتو کج بوایدن هشت وا آلم نجبتی و توشی سزابون دا یان لم رزگار کردن دا یان لهردکیان دا تأقی کردویی یک جوریال لاین خداو بوی وا آخو شكران بجيربن لسرناز نعمة ازادي يا خغربن لبرباري سزاو ازاري دجوار كهرد حالكا شكر الصبر نيشاني برواداران بروادارانا رقنا فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون یادیاب کنوا که در دریای نیل من دولت کرد و رجای حتی چومن پیدا کرده تا ایوب با سلامتی تیپارن. درود استیفیر عونیش من نقض او کرد ببرچاو تان خنکان. و اذ وعدنا موسى اربعين ليلتا ثم اتخذتم العجل من بعدي و انتم ظالمون يا دياوب كنوا كتشون وعدي تشوما دا بموسى خويتر خانك كابو اوتوراد وربيكي بلام كاو هاد بومي ما ويك بجي يشتن یو ګرکټن کړي په خوای خوتان یو بم کار نه راوایه ستمتان ل خوتان کړدو زیانتن ل خوتاندا ذوم معفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون پاشو کړدو نه ل بار عفو مان کړتن به وی اوې و بوراسترهو خدا بکن وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون هروهايا دى اوب كنوى كاقاشو كارساتان التورات مان دى بموسىو لتورات دى شتى من لشتى نراوى و نراس جاكردى و تشلى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 فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. باسيوكا كموسا وتب أمتكي أي بيروانيمن. بجمان أو بهوي بريستني يوركاكوا. ستمتان لخوتان كردو تاوان باربون دل گناه کتان ببنوو بگرین او بولای خدای خودان نفسی ختان بو کوجن بمناع کردنی ل ارزو بدو کرداری ناروا یان هر براستی ی کتری بو کوجن چون کر روایت کراوه خدای گورل کفارتی او تاوان ده امری پی کردون ی کتر بو کوجن یان اوانه بو کوجن ک جورک یان پرستوا اما بو خدا خدا توبة لي قبل كردن، خدا زور توبة ورجعوا زور مهربان ودهناها. وإذا قلتم يا موسى لنؤمن لن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يا ديوب كنا وكو التانب موسى إما الناهين بويك خدا قصد لك تا خوده به اشکراو برورو نبینين انجال جاله ولي امدا و دا تريش قمل لدانو ختن چاوتن لیکتروبو بو ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لباشاندا بني ساو پارانو موسا پاش مردن تان زیندوم كرنوا بشكم باورتان بهسب بيو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 کچون لطایه دا هورمان کرده سیبر براسری باو بابیران تانو با دفقی گرما لیانو لآسمان و گزو من با باراندن که وک هنگوین شیرین بو هروها پلوری شلاقش من باران بسر تانو پیمانوتن دی بخون لو روزی پاک کبو من آسان کردون کچی سپاسی خدایان نکردو شکران بجر نبون او سپلایو سپاس نا گزاریان زیانی لئی ندا. والكبو خواهن خرابوا سيانيا لخواهن دا قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ياد يوبكنا وكالباش مردني موسى بيو شعي پیتن بل برون نه او بیت المقدس لوی بفروانی لهرچی اتانوی بخونو بسرج د و برون ناو درگاه درګه کیو سپاس خدا بکنو بلین خدایا ام کورنوش برنمان بو او یلمان خوش بیو گناه من بپوشی انجاله تن خوش بمو پای انسان باشکانتان زیاده کم فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بما مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ كَجِئْتُمْ كَرَنَا بغيري خُدَايَن كُورِي بِغَيْرِ أَوْ يبيان وَتْرَابُ لا تولي أودا لآسمانوا و ازهر منار ده سرستم کارکان چون سنوری فرمان خدا در چوبونو فرموده خدایان قریب و اذ استقام موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فن فجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا دي أون يا مته يشبك نوا كموسادا ويا قابل بقومك ي. إما يش بيمانوت بعصاكت لو برتب كليدا كلي دا بأمر إيمدوان زكان اللي هالقلي بدوان زتير يبني إسرائيلو هرتيريك. تشاوكي ابي خوي اساني انجا فيمانوتن دبوخونو بخونهوا لرزق الرزي خداو بتكاري مكن لسر ارس واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك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 وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یادی اوپ کنوا که با موسا تانود. ای موسا، بطنها خوار دمان یک قنیات ناکین. لخدای خود دواب که لوی دی روین بمان من در بکات و کپاق لو خیار و سیرو نیسک و پیاز. اویش پیوتن اتانویشتی خراب و آیخ ور بگرن لجیاتیشتی لو چاکتر بی اگر امتان اوی دا نخوار و بو مصر. بگو من لوی چیتان بیو دستانک بی؟ اټربهوی امکار و رفتار نه لبارانوا دامه یو زبونی درا بسر جوړ خدا غضب لیږرتن چونکه ایمانین به آیتکان خدا نه بو پیغمبرانین بنا حق کوشت گناه بار پونو د استریشیانه کردو لسنوري امر خدا درچون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آوانی امره بزمان ایمان یان هناآو مسلمانن ل امتی محمدو آوانی و اختخوی لسردمی آینی خویانه یهودی یان نصرانی یان صابب ابن آمنه میان اگر هروک بدم ایمان یان هناآو ل دلیش و راز بوبنو بر عصی باوریان با خداو بر آج جزابوبیاو کرده وی باشیان کرده بی او پاداشتیان لای خدای خویانو نترسیان هیو نخم استیش که اسلام دو آینه او همو مکلفی ایمانی پیبینه چون که آینه کانی لوو پیشی نسخ کردو توا پختهی ما بست اویا چون به هشتو پاداشتی چاک تنها بو پیروانی آینه کی تایبتی نیا بلکو اهلی هر آینه لروج سردمی خویانده اوی براستی بو به پاداشتی چاکی لای خدایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أي بني إسرائيلكان يعد يوبكناوا كَبَيْ مَانَمْ لِيوَرْقِرْتِنُو بَلَيْنْتَانْ دَامِي كَبَيْ رَبِي مُوسَابْكَنْ أَوَبُو كِيَوِ طُور تا پەیمانەکەتان قوڵ کردو پێم ووتەن هەو کتێب و پەیمانە بگرنو، وەربگرن و بەو حکمانەوان لە ناوییا ڕفتار بکەن بەڵکو سزا بەپارێزرێن ذَّتە وال تُم بعددي ذلك فَلولا فَضل اللهه علييكم وحمه لك تُممەلخسیری لا باشان پشتان لی هالکردو رفتارتان پینکرد جا اگر زیاده مهربانی خدا نه بوای ر غلطان اکوت نس خدا به مهربانی خو لی کرا ته توبتن کردو عفو ی ولقد و علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين براستي ايو بوان ازانن كلا فرماني خوال لايان دا للروجي شما داو لباتي اوي عبادتي تيدابكن چون بوراو جادة والي او دا فرمان من داو وتمان دبرون میمونی ميموني بينرخ او بو بونا ميمونو پاش سي شو سي مردن فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أو عقوبة سزاي مسخمان كرد بحندو عبرت بو أو أم تانيها أو شرخان بنو أو أم تاني باش أوانهاتن هروها كردمان بحنو آموجاري بو أواني لخداء ترسنو خوين لجنا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ بِرِي أَوَبْ كَنَوَا كَمُوسَى بَقَوْمَ كَيُوتِ براستي خدا أمرتان بيكا گايه سر ببرنو پارچه لگوشتي او جاب بدند للاشی كرا كجراه كيناو تا تابيت زمانو قاتل كتن بناو نسب ك قوم كين موسايش لوالامي آمدا وتيان اي موسا او قلت من بياكي موسايش فرموي پناه بخودا لوي بب من فامو قلتتان بيابكم قال دعولنا رب ك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قومك موسى وثيان اي موسى لخداي خدا يخد بقارير واتاب ومن رونب كاتا و اوجايات شلونه موسى بيوتن خدا افرمي اوجاي قيدي كيوها نيل كاركوت بو جوانيش وهايشنية كاري نكرد بي و بينا دا ناون جيا اتر اوي امرتان بيكراوا جيب جيبكن قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وتيان ای موسا، لخدای خود به پاری رو بو من رون بکات و رنگکی جوانا، موساوتی، خدا افرمید، رنگکی زردی خیجوانی وای تماشا کرن دلخوشکات، قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابها علينا واننا ان شاء الله لمهتدون وتيان اي موسى بقارير ولا خداي خد بمن بيان بكي چيو چون جايكا برستي لي مانتيك اگر خدا ميلي ليبه بمعرونا بيتوو أمركي بجيه ينين قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون خدا افرمی گای که و رام نبود تا ارزحال بکریت وجود که آیی کشتکالیش نادا، به عایبو یک رنگو رنگی و های پیونیل رنگی پیستکی جابه. و تیان آیست راست کتیناو با طوابی روند کرده و بو گایی که و هاین سربریو نزیک بو سری نبرن. وإذ قتلتم نفسا فَادَّارَأْتُمْ فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون يادي أو بكنوا كنفسك تان كشت تاون باركيرت بكرتني أو كسو بو بهراو الدم قاليتان خدعيش أويبن كذلك يحيي الله الموتى و آياته لعلكم تعقلون جاوتمان بيتان پارچه لگوشت او غاية سرطان بريوا بدن لو كجرا و زندو ابيتاوو بيتان عليك يكوشتو يتي خدا بهيزو دا صلاة بسنوري خوي وك امتاق مردوى زندو كردوا لقیامتش دا همو مردوان زندو كاتاوو نشان كان هيزي پیشان بشان أدا عقل بخنكار بفامن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار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 بگمان هندی بردیواهای چندروباریان لی حالقلن. هی واش هیا لت لت آبیو آیلی درشی. هندی کیشان هن لترسی خدا لبرزیا و دین خواره تاروچن. خداي پروردگار به آگانیل کرده و تن. فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آيَا إِوَ بَتَمَاي أَوْن أَمْنَا كَسَبَتْ خُوَانَ إِيمَانَ بدين بَدِينُ عَيْنِي إِوَ كَشِيبِش أَمَانَة كَمَلِ لِزَانَا كَانِيَن كَلَامِ خُدَايَن باشان أو كلاميان لماعنا راستكي لا أداب ومعناينا راست باش أوي كليتيك يشتبون أيشان زاني أو کاری أيكن ناروايا أما حالي زانا كانيان بو إتربة ما يشيد لنا زانا كانيان وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أ فلا تعقلون جولك منافق كان كاتب مسلمان كان أجن ألين باورمان بوهيك إيه ولا سلحقنو پیغمرتان لتوراتا مجذبهات نید رعو. بلام کلنا و خویانا کو ابنوا هندیکیان بسرزنشته و بمنافق کانیان علی. اوئیو بوچی او قصرعستان بو مسلمان کان ایرنا و کل تورات داهن درباری صفت کانی محمد تاب آسانی بیکن دلیل لسرتان. و تبلن یو پیغمبرایتی محمد آزانن بلام ایشار نوا آخر نازانن آمی یو ایکن زیان بو خوتانو. في قرزار باربن او يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ايا اونا اونا زان خدا هي ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم الا يظن أمجو لك أنهي وين هيا نخوين دوارنو نازان شد بخل نوا تابشن سيّي توراد بكنو بيخل نوا تنها باوريان بوانه هيا كدوان كوتون أوانيق سي راس تنها كمان ينهيو حقيقتي شد نازانن فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ جَهَوَارُ خَمُخَفَدْ یان شی ویله شی و کان دوزخ کناوی ویله و او کسانبه که اوشته حل کراوانه بدستی خو انو سنو له پاشان ده الین تا نرخی کی کمی دنیای پی پیدا ویل بو اوانا لوي دست یان نو ویتی ویل بو اوانا لوي کلو رگا و پیدا وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَهُ قُلْ اَتَّخَذْتُبْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وطیان، اگری دوزخ چند روجهی کم ای محمد پیان بله، آخو پیمانتان لخدا ورگرتوا، که دیار خدا هرگیز پیمانی خوی پاشکز نابیتوا، یانشت یکتان بدم خدا و حل بستوا خویشتان نایزان نو درو ساخته یا. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون نخيروانيا بل كهركس كسب كارينا باربكاتو تاوان لهامولا وجماروي بداتو سوس خير لكردويدانا بيه او جورانا وان زغداو هتا هتا يتيدا دمين نوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أوانيش باوريانهيو كردوي باشكن أوانخاواني بهجدنو هتا هتا يتيدا أمين نوا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 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ يعني أولاً، في <تصفيق> الوقت الذي يتحدث عن الإسرائيل، يجب أن يتحدث عنه، ويجب أن يتحدث عنه، ويجب أن يتحدث عنه ويجب أن هر وها لگل خویشان و هتیوان و هجاران دا چاق بنو لگل خالق دا قصتان باش و خیر و خوشی ورین ما ایبه پیمان من لیورگرت نوشپکن و زکت بدن بالام لپاشان کمیکتن نبی هموتن هالگرانو روتن لو پیمانو بالینان ورچرخاند وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَطَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ بني إسرائيل يكان يعد أبقى نواة كبيمان مان, مان ليورقرتن خيني يكتر بنا حق نريجنو يكتر نكو جنو يا كتر لن اجتماع و مالو حالي خويا اندرنا كن لا باش اويش دانتن بو دانا كبيويست انبي ما نبر نسرو خوتن اگاتن لم كينو بينبو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 تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان ياتوكم أثارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 کاملاکتن لخوتان لمال و حال ولاتی خوان درک لو كشتنو درک ندا، پشتی یکتر تان کرد تو، به همو تان و تعاونه کتان کرد. بديلي چی یگر؟ آوانه بدیلی دستی دوچمن بکوت نایفی دیتان بودانو رزگارتان کردند لدیلی. دیار ام درک کدنی خالکا لریوشونی خوان کاری شحرامو ناب بكري. ای و چجور بنیادم يكن؟ ایمانتن بهنده ل پیمانکه هیه کله کتابو پیماننامه که نوسراو ایمانتن بهنده کیترینیا بو فدی اولاد لی رزگار کردنیان حاضرن کچیبه به سوچو سوچ لریو شونی خو یان دریانکن یان به کشت پاداشی اوتان امجور کاران بکات هیچ نیه به چکل رسوایی لژیانی دنیادا بگمان لروجی قیامت سزای سخت ادرینو باریان سوق ناکلیت خدا هرگز به آقا نیل لویه و ایکن. الذين اشترعوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آوانا جیان دنیاین کریو لباتی جیان ابدی قیامت دنیاین پسند کرد و بسر قیامت دا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا یارم بَعْدِهِ ندین. وَآتَيْنَا آتينا موسى الكتاب الْبَيِّنَاتِ من بِرُوحِ الْقُدُسِ بن أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتون وفريقا تقتلون. براستي تورات من داب موسىو بشويني أوداكم مال اللي بيغمران من رواني كردنو. معجزه و آی تی گورو روناک ماندا بعیسای کوریم مریم درودی خوال سرهمو یان بيت هر وها غيب من ماندای بهوی جبر ایله وك امین الامان بو هرکاته پیغمبری روانه بکر به سرتانو یا ساو شریعت بهنه بوتان لقل ارزوی نفستان تان ریک نکوی ابي خوتن ب گوره بزانو کومل لو پیغمبرانه بو کوجنو کومل کی تریشان انکار بکنو بدروز نیاندا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون عليهم برامبری تو دلمان داخرا و پرده بسرده کشرا و لقسکانت تيناگين نخير بهوي کافريان و خدای گوره نفرینی لیکردونو لبزهی خوی دوری خستونتاوا اما نزور کمیان ایمان طائمه اسكار يكانت اكون ولم ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عَرَفُوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين لکات یک دال لسرد استی پی گمبر دا. سل الله عليه وسلم قرآن یانبوهاد کبا وری باکتی باکی آوان بو تصدیق یا کرد. آمان این کاریان کردو باوریان پی نکرد. کجیله او پیش و تپیش نازل بونی قرآن و نیرانی پی الله عليه وسلم بمشکک کانیانود. اگر خدا داوری لیا کردی نوو پی آخر زمان هات امزال بین بسرتند. بلاهم کپی گمبر نی راو قرآن نازل کراه خویان بهوی او و کنار دنی امپی گمبر الکتیا بکیانا باسکرابو این زنیده بله کامپی گمبر هات اوان پار گذبونو او ایمانیان پی نهینا لعنت و نفرینی خدای جورا لکافرانو بی باوران به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 ولل كافرين عذاب مهين شتيكي زور خراب بو نرخيكي زور بار بو بختیاري خوان پی فراشت ابیش بریتي بو لباور پی نکردنو انکار کردنی او قرآن خدا ناردویتی بو پیغمبر آخر زمان سري أن فروشتنا برلزيانيش أو بحزيان نأكر خواي كورا بفضل خواي كتيب بنيري بوصر كسيه كميلي أو بيه برزي بكاتوا كحزرتي محمدا صلى الله عليه وسلم جابهوي أما ملا ناشرينوا قرانوا بوصر حالي خوايا بغزب لسر غزب بيكمان كافركان سزاو آزاركي سرشور كرو آبرو برأدريان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 وقالت ان الله يمكن ان يكون مؤمنين كابيان بين ايمان بين ايمان إيمان بين ايمان بين ايمان بين ايمان بين ايمان بين ايمان بين ايمان بين ايمان بين تنهابو ایت الینکاری غیری اواکن که چی قرآنی پیروز راست و لای خدا و هاتو باوری شیه بکتی و کی آوانو علیراسته جای پیغمبر پیان بله ایو اگر راسته کن باورتن بتورات کی خوتنه یا ای برشیل موب پیش پیغمبر فروسته دکانی خدا تان کشت ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون لكاتي خويا موسى ثلاثه ببيغمبريو بشن معجزي دياروا كتي هركنختي بجيه يشتنولنا وتا ننا ما سامري لخشتي بردنو دستان دای پرستنی های کلی گرکی کی قرار کردو خواهی جورتان لبیرچوی اوو اوه کارستم کارن. و اذ آخذ نامی و رفعنا فوقم الطور خذوا ما آتيناكم بقوته و اسمعو قالو سمعنا وعصينا عصينا في قلوبهم العجل بكفرهم والبئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين يا دي اوب كانوا كبيمان مان ليورغرتنو كي بيتور مان بارسكردو بسرتانبو بيمان بوتن او تورا تكبو مان ناردون تشيتي يا براستي و ايمانه ووري بقرنو فرمان مان ببيسنو بي كي اواني شوطيان واتا ايوهيش وطان بله بيست من بلان بجو من نكردي خوشوستي جواركك چوبو ناخي دلو درونيانو نيان اتواني وازي لبينن چون کافر بونو وان ازاني خواد چوتا لشي او جواركوا يا خدا جسمه والعياذ بالله جا پيان بلي اوهي ايمانكتان امرتان پي اکات اگر رازت بي ايمانتان هبه شتيكي زور بدون روايا ما بستي خواهي گوره اويا اما نهر لبنراتا ايمانيان نيا چونك ايمان بده سروشتی انكار کردني امری خدا پسند ناکات اگر ايمانيان هبوايا باوريان با پیغمبري خدا و کتیبی خدا اکردو سر پیچيان لنه اکرد قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أجرّاست خانوي قيامة بهشت هرتنهابو إيو وك إيو ألين غيري جولك وجاوري جيت ديت تمناي مردمكن. شو كخو تان واتني. هر مردن فرک و بهشدن. ولي يتمن نوه بما قدمت ايديهم. والله عليم بالظالمين. بچو مان هر گیزه و هر مردن ناكن. چونکه خوين چاک چن كردوي بديان كردو. يا راي اويان نيا برو او روي حساب و كتابي روي قيامت و پاش مرگ ببنوا. خدای کورا، بستم کار کن ازانیو آگدار چیان کردو، بیکمان طولیان لیسینی تو. ولا تجدنهم احرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزححه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون براستي <تصفيق> اوجول كان أبيني لهمو كاس حريسترن دنيا تنانت لكافركانيش كشريك بوخوادانين هكا كان حزكا هزار سال بجي خو اجر هزار سالش بجي او عمر درياجل لسزاي روشي قيامه توليخ واي رسكاري ناكات خواي كورا بينايو اغاي لوكر دو ناشرينانيه كايكن قل من كان عدو والجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين بوجلكانا بلي هركس دوشمني جبرائيل عليه السلام لا اخوي كورنيرخينيا چونکه جبرائیل لفرشته کان مبارکا یو خدای کور به قرانه وناردویتی بو سردلیتو ای محمد او قران ایش باورې بوکتیبانه هيا کلای خدا وهاتون هر وها او قرانه بو اشاره زاییه بو شارگی عینی پیروزی اسلام او مجدای بختیاری دواروج اداد به مسلمانان من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبيريل ومikal فإن الله عدو للكافرين. او خدا, خدا او وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ <تصفيق> أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أما نبو أوندنا بياون أو هر كاته پايمان دين پايمانك تيكا بينا هر بخدانيا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ كَاتِلَ تِعْلَ لَآيَنْ خُدَى وَبِغَمْبَرِكِ وَحَادِيَةَ لَآيَنْ وك محمد عيسى كبا بكتيبكي بك هيو براستي ازانيو قدر ياكري كومول لواني وقتي خويل لاين خدا وقتي بيان دراوتي خدا فري ادنلاو بشكي اخنو بكوري او ايتياتي ناجولينوا وكبلي هيشيا نزانيبيو هر كتبيشين نديبي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 ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون او انا سرري اوي كتابي خدان خستلاو بجيان نكرد كوتيشنا شون اوي شيطان كان لسردمي سليمان بيغمردا ديان خوندوا سليمان كافر نبو بلام شيطان كان كافر بون جادو ين فيري خلقكرد هر و هادوای او جور جات و آکوتن کن الرابو بود تو فریشته لبابل کنایان هاروتو ماروتبو بو تاقی کنوی خلق خدا نرد بونی او دوانش جادویان فیریکس ناکر تا پیان نوتنایع اما فیت نین فیری جادو مبنو خودن کافر مکن جا خلقی لوان و فیری جادوی و ابون پیا و جنیان لیکتر آکردو ناکوخیان خستنیوانیان و کپیک و نیان کرایا. امانه نا با اذن خدا نبواید نیان اتوانی زیان بکسب کس بگینن. هر و هاشتی و ها کسودی نبوا بویانو زیانی پیه گیندن اما نا زور باشیش این زانی اوی فیری اوجادو گریه ببیو لزیانی خلکا بکاری بینه لپاش روشا لخیر بی بشو لروشی قیامت دا هیچ پاداشتی که چاکی دست نکبه لراستی دا اگر بخویان بزانن اوی اوان خویانیان پیه فراشت شتيكي زور بدوخربو ولو انهم امنوا واتطوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون اگر اوان ايمانيان بيهنا يولخوا بتيرسانايا بو ياندركود كبادا شي خير للي خدا و شاكترا لو دنيايا كدستيان كبي اگر اميان بزانيه اها يا ناكرت يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم اي مسلماننا كقسل لقلبي غمبر اكن في ملن راعناو في انظرنا ام درستيا يك معنايا ينهي واتا تماشا بكو لەسەر خو متابەعەمان بکە تا ئەوێ فەرمانە تێبگەینۆ لای حالی ببین بڵام چۆلەکە کان لە پیغەمبەر ڕا ئینایان بکارەهینە بەمە بەستی جینی و دانو نا تورنان لە پیغەمبەر بووی خودا منعی موسلمانانیکرد لە بکارهینانی و شئی ڕا ئینا هەروها گەل ئەمری خودا و ئیرشادی پیغەمبەر بگرنۆ دلنیا بن کەکفرکان سەخت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 یان خوش نیل لعنت خدا و خیر و برکت دان بودید خدا به مهربانی خوی آیه بتهای بته خیر بر جنب بسر او کس دا ک خوشی اوان چکارن به ریگورا لای خداي مزنا من سخ من آیت اون سه نت ب منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أو آياتي لفظ معناي بيك ولا بين يا يك كان بتنه يعني لبيري خلكي برينوا او شاكتر لو ايته لو حكمي لي ورغيري يا وك اولج جديدات انين اينازاني خدا بسر هموشتك داتوانا يا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ من دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَيَا نَازَنِي مُلْكِ آسْمَانُ أَرِزْ هَرْهِ خُدَايَو بو ايوه بيجك لخدا سر کري يان يارمتي درينيا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل يا أخ أتاني إيش دعوى أو إيش تنبكنا لبيغمبري خو كبني إسرائيل لمو بيرج دعوان لموسى نشتي وام با كان نبن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 إن الله على كل شيء قدير قال اهل الكتاب باش او يراستيان بودركود لحاسوديو بخيلي خوانو بتنيا زيان زوريان بيخوش اي ولا سر ام عيني اسلاما نمنو بغرينو بكفرو بديني اي وليان غرينو تشاو باشيان ليبكن تا امر خدا دي ين بريكوتين لغليان ين بجنك بسرها موش تقداد صلاتي هيو توانايا و اقيموا الصلات و اتوا الزكاه و من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير <تصفيق> زکات بدن بمستحقان هر خیر و چاک یک امر و بیکنو پیش مردنی خوتانی بخن روژی خو یلای خدای ګوره به کمی او بزیاده ودستانه کوي تاوا خدا بيناه یو اگای لهمو کردار تنا وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتو برهانكم ان كنتم صادقين كتاب يكن لين جولكو غورنبي كسناتي تبهاشت اما ارزو خيالاتي بروبوشي اوانا فينبلي اغراستكن اسباتي بكنو دريل سربي النوى خواتن هاق سو كزاف نبي بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجَرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَخِرْوَانِيَا بل کوو کسی روبکات قابی خداو خوی بدات دست خداو کردوشی چاک بے او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 فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون <تصفيق> جوكان الين گاور لسر عين الراسنين گاور كانيش الين جوكان لسر عين الراسنين كتشيكتي بيش اخو النوا كاني بيش امانيش هرهمان قسي انا كرت جا خدا للروج قيامه دا حكم اكالني وان لَهَرْشْتِكَ اخْتِلافٌ يَنْهَبِتِيَاو او ايبرينيتوا ومن اظلم ممن من منع مسجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم <تصفيق> <تصفيق> كيستمكار ترلو كسير ريكاي مزقوتكاني خدا اقريو نايل نابي خدايا تياب برو عبادتي تيابو بكرو هول ادا كاوليان بكات اوانا ابوائي بلا خدا ترسانو خشوع ونبوائي ناچو نايتناو او مزقوتاناوا ناق جرأتي اوان هبه كاوليان بكنو ريقال لعبادة بقرنتيانا يستكوها بشارميئكا توليان لدنيا رسوائيو لروجي قيامتش دا سزاي قورو سختشيجن ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم خرهلات وخرنشين همو ملک خدای او بو هر شونیک روتن ور چرخینن لویدا نشانی ذاتی پروردگار هيا مسگوت بی یان شونیکی تر چونکه یزوتوانای خدا فراوانو بهمو لا یکدا اگاتو اگای لهموشتیکتان هيا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون جو آلن عزیر خدايو یاو، جاور عيسى عیسی خدايو خدا یاو، مشتکان آلن فریشکان کجی خدان، نخیروانیا، بلکو خدا آفرین دی همو اوشتنیا کل ارز و آسمان دان، با عزیر و و شوا همو او کون كائنات الکشی او لجير لجیر د صلات و خواست دان. جاشت او محتاج وملك جبة تشيلك الخالق كوكا اتوا اولاد ابي ها وجنس باوكبه بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون خدا اسمان ارزيدهنا ودرستي كردون خدا وَدُرُس كِرْدِن دا نامینه و هر کاتی بیوې شته به پی علی ببه و شتکش یک سره بی وقال لا قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ مشركة نزان اکان يان كتاب يخوبة نزان بو خدا قسمان لغلناكا وك لغل ملايكي اکات بو دليلو بالغمان بو نايت اسباتي رازت گو ييت بكات بيش امانيش هر وك امان قسيانا كردو اياهن ود بو خواب ااشكرا قسمان لغلناكات بو خوانی کی پر لخوار دمنیمان بنا باری؟ آمان و آوان طلیان وکیکو یک عنادو سرکشیان هیو کردن. اما کل آیات نشان من رون کردو تو در خست و بو آوانی بتوای حقیقت راستید آجرن. اِنَّا أَغْسَلْنَاك بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إما توماً براستي روانا كردوك مجددرو ترسين بي إتر كتو خود كاس حقي نية توبر برسيار نيد لدو يكانو سزايا بوتو كترسان دنت بجواننا كرديد ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولا ان التبعت اهواء هم بعد الذي جاء كامينا العلمي ما لكامينا الله من ولي ولا نصير جولاك او غاور هركيز لترازينا بنتا نكبت دوايا ساورا وشتي اوان بلانتو بهمويا نار راب غينا کتن ها هدایتی خواه هدایت او، آینو ملت اویا او پسندی بکات. بگمان اگر بکویت دوای آرزوی آوان پاش آمزن یاری و یقین کللاي خداو بدهات وا. خدا نصر پرشتی تکاتو نعرمتی تدات. الذين آتينهم الكتاب يثلونه حق تلاوته أولائك يؤمنون به وَمَنْ يكفر بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ او كتابياني كتاب, كتاب ماان بيداونو بجواني اي خوان نوو لفظة كينا كورنو لماعنا كي وردبناوا اوانا براستي باوريان بيهي نك اواني اي قرن بكمان اواني باوريان بينيو اي قرن اوانا زيان بارنو نا هميدي الدنياو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أي بني إسرائيل يا كان. بير لو نعمتان بكنا وكوختي خوي كرد مخلاتان بير لو بكنا كورم كردنو فضل مدان بسر أهل جهاني سردمي دا وَاتَّقُوا يَوْمَا لا تَجْزِي نَفْسٌ عن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يقبل مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ لَقَلْ يَادْكِرْنَوَي نِعْمَةَ كَانْدَا خوشتان بپارزن لسزاو آزاری او روش سختی با هیچ فيديو باتي لكسور ناكيريو تكابو کردن فرياي ناكبيو كافرانو خدا ناپرستان يارمتي نادرين وإذ ابتلا إبراهيم ربهو بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين یا دیوب کناوا کچون خدای گوره ابراهیمی تاقی کردو چن امر نه یکی پیرا گاندو اویش جبجی کردن باباوتی ووت بوچی بده پرستی بنمرودی ووت خدای تو کس یک خور لخور حالات و هروها هر وها پی اگر لا اگریشا بمسو تینی ک امانی همو تو انجا خدا فرموی ات کم با پیشوای بختوران جهان خود ابراهیمیش عرضي بارگای خدای کردوتی لنوکانشم خدا فرموي پیمان من استمکاران ناگریتوا و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم وَعَهِدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهْرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ يَا دي أبقى نوا كخانوی كعبای پیروز من کرد مالبندو جه حسان وی زیارت کران بو هرکس روی تيب کات هر وها کرد ما نشونه وها کازیارت کردنی های پاداشت به او کرد من شونی امنو آسایش او هرکسی لبه به امین لوايد از دریجی بکریت سر او او بردهای شون پی ابراهیمی لسره یعنی او شون ک برده کیتیا یا او ابراهیم لسری را وستاو بانکی خلقی کردو باحد یان هموی حرم بکنشون نیازی خوتن او خدا پرستیت یاب کن یادی او وقت بکنوا کب ابراهیم و اسماعیل منود خانوئ من كعبي بيروس باغ بكنو بو اواني بدوري سورينو بو اواني لوي امن پرستيو بو اواني للركوع وسجدان بو خدای كورا واذ قال ابراهيم رب جعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضره الى عذاب النار وبئس المصير يا ديوكاتب كنوا كي ابراهيم دعاي كردوتي خدايا امش انا بشاركي همنو لبشباري جواريش روزي خلقك يبدا اوانيان باوريان هي بخدا بروجي قيامت خدا فرمی: تنانت کافر کانیش هر دل خوش کم بمواهی کم کبریتی له دنیا جانا چاریانه کم بو زاید دوزخ، زخم دوزخ دو زخم مأواي کنا همواره. و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسمايل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یادی دی او کاتب کنوا ک وختی خوئی ابراهیم او اسماعیل بنا خې کعبیان برزکر دوا ابراهیم بنا کردو اسماعیل بردوشتو مکی دای دستو لګل برزکر نوې بنا کیدا له خدا اپارانه وو دیانوت خدا یا بنواز لقبول بفرمو بګمان هرتنها تنها توي همو دنګ بی سیو هر توي به همو رَبَّنَا وجعلنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَتًا لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وتب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ خدايا وامان لیبکا گردن کچی توبینو باورمان لبراو نویش من کامل دروس بکا گردن کچی توبنو باوریان پیت هبیو. روشوینی چونیتی بندهیو خدا پرستیش من پیشان بدو. توبهو لگناه پشی من بو نو لقبول بکا. هر توی زور توبه لبنده کانی خود قبول کیتو. هر توی بزی بی پایانت دیتو پیاندا. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم خدایا هر له خوين پیغمبري شان بوروانبك ايت كاني توبخيونت وبسريانداو قران ين فيربكاتو زانياري وشتیوان پیشان بده که بگنه کمالو لهاوري بو خدا دانان و گناه پاکان بکاتوا هر توی ده صلاة داری خیوهای کس دستی نیا بسرتاو چیت بیوئه ای كیتو چا کشی اکیت شانی باسا او پیغمبری لنوی ابراهیم و اسماعیل بپیكوا تنها حزرت محمده كوابو کتابكش هر قرآنه وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّ اللَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ أَوَ كَيْبِ لَآيُنُ الرَّوْشُّونِ إِبْرَاهِيمُ لَابْدَى كَسَنَبِكَ خُوِي بِيَنْ رَخْكَاتُ بَسُكِي سَيْرِ خُوِي يما إبراهيم ما لدنيا داها البجارد وبيغمبريو لروج قيامة جدا لزمري بيوچا كان اترچون بخلق لري أولادا اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أو كاتك خدا فرموي بإبراهيم ملكة ببو خداو لأمر درمچو أو يشوتي و ملکتشو گرایل بم بو خدا و پروردگاری همو جهان کان دنیا و قیامت. و وصا به ابراهیم بنيه و يعقوب يا بنيه اين الله اصفاف لكم الدين فلا تموتون الا وانتم مسلمون. ابراهیم و يعقوب کرازاشی هرب ما خدا أم آيناي بو إيوه البجاردوا آغاتان ليبيو لكي سي مدنو لسر غير آينا إسلام ممرن لم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك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 كمن من مردم یورشیا پارستن. وتيان خداي خدای تو با و با كخداي ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، که خدای کتاب کتنیا و امام ملکه آینو آو پارستین، بمجر خدا ریق سیکر دو تجل کان. لوا نیش قسمت المسلمانان به. و تا ای مسلمان کان. یو خو تن نبونو، آمکینو بینتان بينتان آو وحی وحي زانی كبو بيغم بر حطوه الله عليه وسلم تلك أمة قد حلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون او انا امتي بن رابرت كسب خير خيان بو خيانو ايويش كسب خير ختن بو خوتانا. كس لبشي كس ناباتو كس حقي بسر كس ونيو او بتاواني اوان تاوان بار ناكرين هروك بچا كيشيان باداشتان نادريتوا وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بالملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين جولكا كان وتيان بخلق ورن بابن جولكا تاريغاي راست و بگنا حق قاورا كانش وطيان بخلق ورن ببنا قاور تاريغاي راست بگرنو بگنا حق تويش اي پیغمبری من پیان بله نخير اما دوائی ملتو آین ابراهیم اکوین کاريغاي راستی گرتبو لرغاي چوت لای دابو بگمان ابراهیم هاوریبو خدا بریار نادا خدای تا کتانیای اپرست وك اونابین كبدم مخوتاً ببيروي إبراهيم داءن كتي شريكتاً بخدا قرار دعوة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أي مسلمان كان بلين يما إيمان من هنا وبخداو وختا با نازل كراونه تخوار بو ابراهيم ل او و گشتون با اسماعيل اسحاق يعقوب كرو كرزكاني ايمان من هي بو موسى هاتو بو عيسى هاتوا ايمان هي بو كتب وصحيفاني لا خداو بو بيغمران هاتون جوازيناكن لنيوانيانو ايمان من بهموي ان هيو قدريا نجرين ياما ملكچو بندهي خداين فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْ وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جَأَجَرْ أَهْلِ كِتَابِشْ إِمَانِيَانْ هِنَا بَخُدَا بَوْشِيَوَيَ كَئِيوَ إِمَانْتَانْ هِنَا وَا او اکونه سر راست خو اگر روی انور چرخان دو پشتيان خلق کړلم ایمان هینانه او بېګمان اکونه عنادو سرپیچی لګل خداده اتر خدای چاریانه کاله باتیو خدای زور شنه و زانه یو اذانه بدل سوزیو بکر پاداشتن ادا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون إما خدا خستوينيا سري راستو دليل بيشان دابينو دلو دروني پاك توا. بل إما آوها خدا رنكي کردوينو دياري كردوين. كي لخدا جوان كاتو هدايتا دا چآيني أو پاك ترا؟ مهر أو أبرستينو تنها ملكة شئابين قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أيجو لك كان بولئي شكار خدا دا مجادل مان لك, لك الی ن پیغمبر هر لی ایم آبی اگر تو پیغمبر بیته یا لی خدا خدای ایم او ای تنها هی نتویک نیا هی همو جهان او آرزی خویتی روی رحمتی بکات هرکسی کو بکات پیغمبر یا مکرده خومان بو خمان او یا وشکرده وی بو خوتن او تنها خدا آپرستین عبادت بو او اکین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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا خُولِن إبراهيمو، إسماعيلو، إسحاقو، يعقوبو، كرزاكاني جولكبون يا قَاوَر سوري شزانن كتوراتو انجيل قليا پاش إبراهيم نازل كراولو موسى عيساش زور پاش أوبونة بيغمبر اي محمد بيان بلي اي ايو اللَّ خُدَا باش تقسي راست كن هاوانن نجول كابون النغاور اي ويش او راستي انا مشارنا وكلكتي بكانتا انا باسكراون وكاويك ابراهيم حنيفي بوا هروها وصفي بيغنبي آخر زمان كمجدي بهاتني وباتني كيلوستم كارتره كشايتي راستي ناداتو بيشار يتو او اي لاي خدا وبيشاني دراوا سر نوكومي بكاد بيغمان خدا زانا وبا اغاني اللي وي وايكن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أوان أمتي بن رابردن كاس بخير خوين يا يوش كاس خيري خوتان بخوتانو كاس لبشي كاس ناباتو كاس حقي بسر كسوانيا یو بر پرسیار نین لکرده وی آوانو، بتاوانی آوان توان بر نکردن، هر وقت، با چاکیشان، هدش ندی نواب. سيقول السفاه من الناس ما و اللهم عن قبالتهم التي كانوا عليها كل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بني ادم نفاما كان اواني انكاري كوريني قبل اكن لجولك منافق <تصفيق> مشركا كان الينبو مسلمان كان رويان لو قبل ورشر خانك اوسع رويان تيكير المقدس أي محمد بيان بلي خر وخرنشين هردوه نشين خدان خدا هرك سك إرادي للسربي الرجاء الراس تبيشان أداو أيخات سري، وفي حكمتي خويو جارك عبائك تقبلو جار بيت المقدس. وكذلك جعلناكم أمته وسطر لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.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 وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراؤوف الرحيم اي مسلمانا هروك من دان بوريكاي راست وهايش كردمانن بأمتكي روي چا دات پرور كبه ولا قرانو فكرين اشكرا خدا بزانن خوي كورا ظلمي ل امت پیش و کان نکردو بخيل نبود لگلیانه بلکو پی غمبرانی ناردوت سریانو ریپیشنداوں بلام او امتان خویان دوای آرزوی نفس كوتبونو تبونو گیان ندب و قصی پی غمر کانیان بله ایوی کردو ت امتی کی تا دا ب ابن شایت لسر او امتانو پی غمبریش وات محمد صلى الله عليه و لبدا ببيت شايت لسر راستي شايت يكتان بويا وختي خوي كعبمان كرد قبلتان يعني بويا كچونا مدينة قبلة من گوري ببيت المقدس تا بزانين كي دواي پيغمبر اكبيو بجوي اكاتو كي سر بيشي اكاتو لي پاش قذبتاوا تا امدو تاقما لناو خلق دا ليك جيابكي نوا اگنا خدا ارزو خويتي كي اكات قبله ام گوري نو قرانكاريا گران لسر شاني خلقو نحالاي اوانا سهلو اسانا كخدار خدا جاي الراستي بيشان داولو لسر ايمان بخودا بحكم كاني خدا امينن و ناكورن خدا ايمانو نوجو عبادتي كزا ينا كات تش اواني وقتي خوي رول بيت المقدس نوجيان كردو تش اواني يستبجو بيغمبر اكنو رول كعبه نوجكن خدا لغله مو خلق ببزيو مهربانا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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ يَمَبْرَاسْتِي أَغَدَارِين كَرُوتُ لَأَسْمَانَو چَاوچَاوْتُو نِزَآكَيْتُ بَتَمَاي أُويْت وَحِيد بُوبِيْتُو كَعْبَي قِبْلَي بُوبَا پِيرْت بَكْرِيْتَ وَبِقِبْلَتَان كعبة وراء شرخينين. كواتا لمسا توقيت الرويخوت لنيواجا برو مسجد الحرام لمكة هالصورينا أما نكتنها لشاري مدينة و. بل كل هرشوين يبون لكاتي نيوش كردندا روتان برو لاي مسجد الحرام مكة ورشرخين، اواني تورات توراتيان بيدراوا زور باش أزانن، أم وراء شرخاني إيوي بولاي كعبي بيروزو غوريني قبلية لبيت المقدس وبو كعبة حقا شُنْكَ أَمَلَّ تَوْرَاتَا نُسْرَاوَى خوا غافلني اللوكر دواني إيواء آيانكا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين أجر هرشي آيتي خدايا بيهيني بو أهل كتاب شو قبلكتنا كونو ريتناكا أو أن خويا لنا وخويا نعروناكنا قبلي يكتر قاورا كان خرهلاتو جولك كان رؤا كن الصخره لبيت المقدس تويش هرغيز روناكي تقبلي اوان اگر پار زانينو باش اوي واحد بو هات روت كرد قبلي اوان او دشيتر ريزيستم كارانو الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ كان أهل كتاب أواني تورات من بيدان بيغمبري آخر زمان محمد زور باش أناسن وكتون كوراكاني خوان دناسن براستي كومالي لوان حقو راستي دشارنوو زور چاكش دزانن حقا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين راستي <تصفيق> أويا كسابد بول لخداويا أويا كتول لسري نك أويا أوان لسريني كواتهرغيز دو دلمبلو كاميتو لخداويا دو دلمبلو كأوان ديشارنوا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير هر امتي قبليك هيا يان مسلمان كان هريك للايك ورؤك نقبله لپیدا کردنی خیر و چاک و رول قیبل کردن آ پیش بر کیپ کن. لهر کیوب بن خدا گیانتان اکیشی وللروج قیامت دا کوتان کاتوا. خدا دستی بسرهموش تقدا اروو. اتوانی بی ک. ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام و إنّه للحق من ربك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لهرش وينك ودرتشيد سفر لن يوشكر دين دا روب مسجد الحرام روكرنا مسجد الحرام شتيكي حقو لاي خداويا خداء بآجاني اغاني لكردارتان ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام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 لهر شونه کو در چوی تلکاتینیش کردند دا روب کړه مسجد الحرام لهر کیوبون تلکاتینیش کردند دا روتان بره مسجد الحرام ور چرخنن تاکسی جولک ببرن کلمو پجدیانوت ل توراتی امدان نو سرا ومحمد لن یجدا ال رواکات کعبه کچی استلکل ایمرواکات بیت المقدس اتر گوم مدن قسیستم کارکان که همیشه سرکشی اکنو لروتا اوستن لو انا